الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما حم قتوم الفرا وما ادراك ما أَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالْطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَلْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ أَيَامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صرعا فَتَرَى الْقَوْمَ فيها صبعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة بعثوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرّابية إنما ما طرنا أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرتو وتعياها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن السماء فهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابا أولاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ذانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما الأدري ما حسابه يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عنني مالية هلث عنني سلطانية خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ما في سلسلة درى سبعون درعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحبط على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام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 طليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقارين لأخذنا منه باليمين ثم لقصعنا منه الوتين فما من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 تسبح بسم ربك العظيم.